إن يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا، ما كثينا فيه أبدا، وينذر الذين قالوا استخد الله ولدا، ما لهن فيه من علم ولا لأبائهم. كبرت كلمة تخرج من افواههم. ان يقولون الا كذبا. فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. ان لا جعلنا ما على الأرض زينة لها من وهم أيهم أحسن عملا وإن لجعلون ما عليها طعيدا جوزا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 فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحطى لما لبتوا أمدا نحن نقف عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من ترنه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن اترى على الله كذبا وَإِذَا تَجَلَّتْ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ فَتَقَلَّبُوا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 ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاضا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال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 قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدا بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما فليأكل برز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 ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا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 ما يعلمهم إلا قليل فلا تماي فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفك فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا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 دونه من وليه ولا يشرك في حكمه أحد. وَأَسْلُوا مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَبِالنَّفْسِ كَمَا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهد يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا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 ذهب فيابا ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خفرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحدت مرتفقا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 كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له تمر فقال لطاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا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 ولم تقل له فئة ينفرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وَأَظْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنَّ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَفَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَهَا شِمَّا تَذْرُوهُ الْرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ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 لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احطاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا واذ قلنا للملائكة اتجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليل كان من الجن ففتق عن أمر ربه ففتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس الظالمين بدلا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المظلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم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 وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلَ وَمَا مَنَعَنَّ مَنْ يُؤْمِنُ إِرْجَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُمْ إلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ إلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سنة الاولين او يأتيهم العذاب كبلا وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما هزوا. ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. انا جعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَينِ أَوْ أَنْضِي حُقُبَ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَينِهِ مَا نَفِيَحُهُ مَا بَتَّقَبَتَ بِلهُ فِي الْبَحْرِ صَرَبَ فَلَم ما جاوز قال لفتاه اتنا غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نقما قال ارايت اذ اوينا الى الصخرة بين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 تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا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 لا أنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه فبراء. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها وكان وراء. هم ملك يأخذ كل تفين غضبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقه ما طغيان وكفر، فأردنا أن يبدلهما رب. أبوهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكانت تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا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 ويسألونك عن ذي القرنين قلت أتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا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 فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رداً. أتوني زبر الحديد. حتى إذا سوا بين الصدفين قال فخ. حتى إذا جعله ناراً قال أتوني أب. عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له لقبا قال هذا رحمة من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكا.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 إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل تعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحرطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا